الجنة عن Paul. الله الله الله وان كان في البحر عجبا that in وتخذ سبيله في البحر وجبه الله, الله. عجب الله الله. Allah <laughs> ديت شيئا محمد أنت تستطيع من صبره. قال من أقول؟ no, <laughs> from هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر. ما لم